ونور الدين زينكي وحنشوف هذه الأمثلة المضيئة كيف نصرت إخوانها إزاي رسول صلى الله عليه وسلم ينصر المسلمين في كل مكان إزاي أما إمرأة في قينقاع يحصلها مشكلة معينة الدنيا كلها تقوم ومتقعدش حنشوف إحنا دورنا إيه هل المفروض ننصر الشعب الفلسطيني ولا نقف نحط إيدنا على خدنا ونتفرج ونمطمط شفايفنا ونقول يعيني ده صعبانين علينا قوي هل يعيني صعبانين علينا أوي هو ده دورنا ولا المفروض لنا دور تاني مع شعب فلسطين ده اللي حنتكلم فيه النهاردة مع أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي المفكر الإسلامي ولكن بعد فاصل قطير فاصل ثم نعود إليكم لنفتح هذه النافذة التي تطل على واقع مؤلم تطل على شعب محاصر فاصل ثم نعود إليكم والدراسات الطبية الى ان السمنة تؤدي الى احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بالاضافة الى زيادة مخاطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم للسكر وامرض القلب وبعض انواع الصرفان بتعني من مشاكل السمنة عايز تخسر وزنك وتكسب صحيتك دعوة من عشاق الحياة خطي الانخس غير حياتك اتصل من اي محمول على 17-48 غير حياتك هتلاقي نخبة من الاطباء المتخصصين في مكال السنة لردي على اسئلتكم واستفساراتكم وارشادكم الى افضل نظام غذائي للتجنب السنة غير حياتك يلا ما تتردج اتصل دلوقتي على 17-48 ودع السنة مع خط يلا انخس هتخس يعني هتخس لا نعرف معناها ورؤى لا نفهم مغزاها فعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية صادقة من الله والحلم من الشيطان اتصل وسيجيب عليك نخبة من العلماء والمدخصين اتصل على 14 من اي محمول داخل مصر واسأل عن حلمك وسنجيبك في الحال مع 14-64 حلمك له معنى الخط الساخن المجال لإعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء صفر 800 22 باعا تسعة خط الرنات ليه ما تخليش لتليفونك رنة تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة رنات اكتر بانتظارك ليه مجرد اتصالك هاي. هاي. إني ببابي لقد قصدت يدي ملي ألوذ بني إلاك يا سددي 1496 خط الرنات سن خلق الله خلقن مسابقه مع الرسول من أين اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام المسجد النبوية المسجد الأقصى للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر وعلى زير 9255 من أي تلف أرضي داخل مصر ومن فلسطين على 1452 ومن اليمن على 1412 ومن الجزائر على 1435 من أي محمول جواز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمية لتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم اهلا بكم بعد الفاصل كما تحدثنا قبل الفاصل مشاهدين الكرام عندما فتحنا نافذة اليوم وجدنا شعبا محاصرا وليس لهذا الشعب المحاصر وليس لمناقشة قضية كهذه إلا أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي المفكر الإسلامي أهلا بحيك دكتور جمال دكتور. منور شبابيك الناس بدايةنا دكتور جمال القضية الفلسطينية تأخذ أبعادا كثيرة والمسألة تتطور كل يوم يوم نلاقي الكهرباء أطعى ويوم نلاقي الوقود خلص ونفد والوكالات تقول ان هم مش مسؤولين عن امداد غزة باي وقود او اي مساعدات بنفاذ الوقود ايه المشكلة ايه اللي بيحصل النهاردة يعني احنا عايزين نعرف واقع فلسطين هذه الايام واقع فلسطين اليوم الحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله يعني الواقع الان شعب محصور يمنع عنه الغذاء يمنع عنه الدواء يمنع عنه الوقود أسرى 12 ألف في حسجون الاحتلال الإسرائيلي مشردون اللي بيسموهم اللاجئين في كل بقاع الأرض والعجيب أنه محصور ويقتل ويمنع عنه الوقود والوقود هذا يستخرج من البترول اللي بيصدره العالم العارف والإسلامي إلى العالم الخارج ومنهم إسرائيل هذه المشكلة الخطيرة احنا الوقود ده ملك العالم الإسلامي ويجب أن يوظف لخدمة المسلمين لكن حينما يمنع هذا الوقود عن جزء من الكان العضوي للأمة الإسلامية والعربية هو الكان الفلسطيني دي مصيبة عظيمة فالمسألة يعني ومحصور ومن الذي يحاصره الحدود محصار دولي العالم الغربي يعني يحاصره وإحنا كمان جزء من العالم العربي يشارك في هذا الحصار وكان المفروض كيف, كيف يشارك العالم العربي في هذا الحصار أن الحدود مغلقة يعني المتنفس لأهل فلسطين عبر الضفة الغربية وعبر الجولان وعبر لبنان وعبر رفح وغزة يعني عبر الحدود العربية التي تشترك مع, دول مع الكيان الصيوني المغتصب لفلسطين يعني ده كيان غريب تعتبر الأمم المتحدة غير محب للسلام وأنه ينتهك المواثيق الدولية والقوانين الدولية وأنه الأمم المتحدة مين منتهك للحقوق الدولية اليهود نعم. الإسرائيل أمامي الآن قانون قرار الجمعية العامة 37-123 بتاريخ 17 ديسمبر 1922 إدانة الموقف الإسرائيلي المتجاهل لقرارات الأمم المتحدة كما وصفت فيه الجمعية العامة دولة إسرائيل أنها دولة غير محبة للسلام كما شجبت فيه الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل وطالبت العالم فيه يأخذ موقف موحد لعزر إسرائيل دولياً للمعزول الفلسطينيين مش القيان الصهول هو المعزول لا. ومن نصوص القرارات وإذ نلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت انتهاكاً للمدى 25 من الميثاق بتاع الأمم المتحدة قبول وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن بشأن فلسطين وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب مثاق الأمم المتحدة حيئة الأمن تدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها قرارات الأمم المتحدة اللي هي المفروض حق العودة والإفراج عن, عن الرهائن الموجوهة وفك الحصار المفروض عليهم ومش بس كده وقف التهويد للقدس والأرض المحتلة تعلن أن جميع السلبيات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس او التي سهتزف ذلك تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هذه قرارات المتاقة الدولية اللي بذرون الآن يتسولون الحلول لدى الدول الكبرى طيب دكتور مدام هذه الهيئات الكبرى والهيئات المؤثرة يعني تصدر مثل هذه القرارات ومثل هذا الشجب ولا تأثير ولا حياة لمن تنادي إيه اللي المفروض يحصل عشان إسرائيل تتحرك عشان توقف عشان توقف هذا النزف وهذا الزحف تجاه في الصين. يبقى ما حكى جلدك مثل ظرفك يعني المفروض دلوقتي المنظمات الدولية كأن يجب أن الذين السلطة الفلسطينية على سبيل المثال جامعة الدول العربية يعملوا يعني الطالب المنظمة الدولية بتنفيذ القرارات التي اتخذتها وإن كان قد أسلو قد ساهمت في إجهاضها ومدريد قد ساهم في إجراضها لأنهم عبر هذه المؤتمرات ضحراء القضية من المنظمة الدولية فالمنظمة الدولية تقول لك أنا خلاص فميليش داوة أنت من دلوقتي أعتبر مسألة داخلية خاصة بالكيان الصهيوني وإن كان حتى الآن جميع القرارات ذات استشاء الأصلة بهذا الموضوع تعتبر أن سلطة إسرائيل ده سلطة احتلال سلطة احتلال لفلسطين لكن حتى لا يسير مننا السؤال أنا أجوز المنظمات الدولية مسؤولة والعالم العربي والإسلامي مسؤول بالدرجة الأولى كما يحاصرنا العدو الصهيوني ويحاصر إخوانا فلسطين نحن مطالبون أن نحاصره وهذا ما فعلته الأمم المت... الجامعة العالم العربي والإسلامي قبل كان بديفيد كان حتى يح... حتى قبل بنقول العالم العربي عمل قبل كده نقول إحنا يعني بشكل واضح يعني حكي قلت طبعا دورنا دلوقتي ولكن أنا عارض بشكل واضح الشعوب والحكومات وكل اللي بيشوف شبابيك الناس النهاردة يعرف إيه دوره تجاه القضية الفلسطينية الشعب يعمل إيه؟, لا. الناس يعمل إيه قضية فلسطين هي قضية العالم العربي والإسلامي المحورية الأولى ونصرة أهلها ودعمهم بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكانيته كل واحد حسب ظروفه. مطلوب فك هذا الحصار فوراً مصر بفضل الله عز وجل تملك وعشان كده أنا فنذكر الرئيس حسن مبارك لما شعب فلسطين نتيجة الحصار الخانق وقف الإمدادات الغاز والبترون اضطر يدخل إلى إخواني ذا شيء طبيعي ما دلوا إخوان نحن واحد لجأوا فلتحوا في معبد راحة وكانت رحمة عز وجل أعتقد الرئيس مبارك جمهة قال أنا لا أستطيع أن أنا أو ساهم في تجويع الشعب الفلسطيني هذا اللي احنا نطلب مصر الآن أوه. ومصر لا تيادة على القرار المصري لا رباعية ولا ولا قوات دولية موجودة في سيناء مصر تملك قرارها بنليل ما حدث في, في موقف رفع الإسلام نعم بضافة إلا إحنا مصر لها دور محوري عبر التاريخ كله حينما كان العالم الإسلامي تشتاحه جائحة على طول تنطلق بفضل الله عز وجل يعني إذا العالم العرب والإسلامي لابد أن يساهموا الحمد لله العالم الإسلامي عنده استعداد للبدل لكن الطريق وصله ازاي وقف المع... فتح المعابر دي فضرورة حياتية بالنسبة للشعب يموت يعني النهاردة الحصار مضروب والوقود ممنوع والمستشفى اتقن من عدم وجود الدواء والغذاء وفي نفس وقت القتل شغال في الشعب الفلسطيني النهاردة قدموا شهداء وتضحيات ماذا يفعل هذا الشعب فين الامة فين المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه, ك... بعضه فين كجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سهر فين المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه احنا اخواننا هنقول لربنا ايه فاحنا نملكوا الكثير هم في عددهم مليار ونص يملك قادتها وزعامه يملكون قوه في البر ولا احنا لا نعتدي ربنا قال وان الله لا يحب المعتدين لكن كثير من الذين يقاتلونكم طب احنا احنا بنطالب فك الحصار عن مليون ونص موجودين في الارض المحتله وقف القتل وقف التجويع هذا اللي بنطالبه احنا بنطالب احزاب من القتل ما بنقولش قتيل واحد فك الحصار عن هذا الشعب ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وخاصه امن فلسطين من امن العالم العربي والعربي والاسلامي ولن يقف العدوان الصهيوني عند فلسطين لا يستهدفنا جميعا يستهدف العالم العربي كله فكره استهداف الكيان الصهيوني للعالم كله دي, دي فكرة اتيه ان شاء الله سنتحدث عنها ولكن الآن حريقة تقول أن كلنا لازم نناصر هذا الشعب وأن ما ينفعش نسلمه المسلم وأخو المسلم لا يسلمه طيب إحنا عايزين نشوف أمثلة واقعية حطلت وتمت فيها مناصرة المسلمين هكذا يعني نشوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يناصر المظلوم وكيف كان لا يخذله يعني حصة محمد صلى الله عليه وسلم يعني التاريخ كله على سبيل المثال حينما قتل رسول الله في مؤتة بعث رسال واحد رسول له اسم الحرس بن عمير الالدي برسالة إلى شرحبيل بن غسان أحد الأمراء الغساسين في الطريق استوقف واحد وقتله خمستاشر من القراء كانوا يدعون إلى الله في أرض الشام قتلوا لما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خيل الله الكبير فإذا به يعقد مؤتا ويخرج بنفسه لتبوك عشان ينازل قوات التي تجرأت على المسلمين وقتلتهم رغم أنهم كانوا يدعون إلى الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استغاث به أهل مكة خزاعة لأن بني بكر عدوا عليهم وقتلوا في حرم الله الآمن ركعنا سجادا يا رب إني ناشد محمدة حلفنا حلف فانصر هداك الله نصر وادعوا عباد الله يأتوا مددا إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلون في حرم الله الآمن ركعنا سجادا فقال صلى الله عليه الصلاة نصرت يا عمر بن سالم الخزاعي يا خيل الله الكامير وكان فتح مكة الفتح الأعظم تحريرا للمقدسات وسأرا للأعراض المغتصبة وتحقيقها للأمن لأنه في غير على العرض في غير على الوطن في غير على المقدسات في غير على الإنسان ده الرسول عليه الصلاة وقف أمام الكعبة وقال لها والله ما أعزك وأكرمك على الله ولدى مبرئ المسلم عز على الله منك فما بالنا في دماء المسلمين لا أقول في, في, في دكتور كمان يعني امرأة واحدة يعني حدث لها ما يخدش حياءها فيعني استصرخت بالمسلمين فتحركت لها الجيوش يعني نريد ضرب هذا المثال نوضح على سبيل المثال احنا المعتصم نعم ابن هارون الرشيد حينما بلغه ان امراه في عموريه ارادوا تنصيرها ارادوا تنصيرها فوصل الخبر للمعتصم ومعتصماه فحرك الجيوش من بغداد من أرض الرافدين أرض الخلافة التي تمتهن الآن جراحتنا مش بس في فلسطين جراحتنا في أرض الخلافة أرض الرافدين جراحتنا تنزي في أفغانس في, في الصومان جراحتنا تنزي في كل مكان لكن الجرح الخطير كل منطقة من المناطق فيها مخارج لكن الشرب المحصور الآن هو في خطة استراتيجية هو اصلا مستهدف تصفية الصحوة الإسلامية والمقام على المنطقة دي خطة موضوع وضعها الغرب ومحدش قادر يقتنع بهذا الكلام رغم أن أستاذة الاستراتيجية تكلموا عنها فإذا نقول ذا أقول نعود فقال ومعتصماء وخرج الجيوش المعتصم ووصلت لغاية شبه جزيرة الأنظر تركيا. وحاصر عمورية وحرر المسلمين بعد أن لقن البيزنطيين درسا هذا هو موقف المعتصب خارة لامرأة المسلمة أراض تنصيرها ده دكتور جمال كان يعني جدعانة يعني ولا هذا ولا فرض الله, ولا الله على الأمة هذا فرض الله على الأمة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في فتح مكة كانت جدعانة لكن فرض الله عليه حينما خرج إلى توكل مواجهة الاحتلال الرومي وتوجيه نظر الأمة إلى أن تحرير الفلسطين فريضة شرعية هذا جدعانة نعم لكنه فرض الله عليه لابد أن تتحرر أرض الإسلام لابد ان يتحرر الانسان لو بدا ان يتحقق الامن والامان لبني الانسان بس لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ما, ما زلنا في هذه الامثله العملية التي ينصر فيها المسلم اخاه إذا تهكت حرمته او إذا خذل في موقف ما ولكن معنا استاذ سيد من الكويت نرد عليه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيد, سيد اهلا بيك وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا دكتور لو عاوز تفضل طبعا احنا كلنا ما نرضاش عن الحصار اللي بيحصل على اهلنا في غزه بس بس انا شايف ان يعني كلنا بنتكلم على حلول وما بنح يعني ما بنحطش لحركه حماس ان هي اي حل يعني كل الحلول نفتح المعابر لكن هل على حركه حماس يعني بسالك وبسال الضيف بحضر حضرتك هل على حركة حماس أي دور؟ يعني لماذا حركة حماس؟ لو هي هتفضل المليون ونصف المحاصرين دول بنيها تتنازل عن الحكم وترجع كحركة جهات تانية زي الأول هل ده مش حل من الحلول؟ يعني ليه إحنا منطرقش لكل ل... ل... ل... ل... بنجيب كل الحلول الحل أنا... أنا طبعا مع ده الحل ده يعني طبعا يعني ده مش عارف رأي مخالف سويا لكل الأراء فت... يعني حضرتك أستاذ سيد. يعني... سيد شايف هل إن حركه حماس حل استاذ سيد نعم حضرتك شايف ان حركه حماس لها دور فيما ت... فيما يعني فيه فلسطين الان وكونها تتنازل عن السلطه ده حل للمشكله انا بس عاوز اعرف وجهه نظر ايوه نظرة. هل اتفضل سمر ايوه فكر حضرتك طب ليه حركه حماس مش مع فتح أنا أنا؟ احنا كمسلمين الحلول عندنا وهي حل... ما تحلش مع مع هل ما فيش ما, ما مع بعض ويتفقوا على لصالح المليون ونص اللي احنا عليهم ده حل هل حل ثاني لو ده ما قدروش يعملوه يقولوا يا جماعه عشان خاطر نفدي مليون ونص من الحصار احنا على الحكم ورجعنا كحركه جهاديه ثاني وبطول الحكم دول يحكموا هم أبرحتهم. أستاذ سيد جزاكم لأخيرا فكرتك وصلت. شكر الله لك ودكتور جمال حيرد على حدث حالا. دكتور جمال يعني نرد على أستاذ سيد, سيد وهدينا استعني في كلامنا. أهو الأخ الكريم يبدو لا علم له بالقضية الفلسطينية معذرة. هو شعب فلسطيني يعاني ليس من اليوم. ولا مدين حماس إلى السلطة. الشعب الفلسطيني يعاني من سنة 18. ومن 14 مية 48 قام الكنية يا صهيوني. وانت مجريتش عن مذابح كفر قاسم ودير ياسين. بعمليه التهجير لمنيون ونص من من الفلسطينيين والدفع المستمر قبل حماس وبعد ما جه حماس ليه نختزل القضيه هكذا القضية اكبر من ذلك مصر تستطيع ان تفتح مع رفح من جانب واحد دكتور جمال بدون دون حماس ولا سلطه فلسطينيه في ارض مصريه هذه انا عاوز اقول دكتور, دكتور جمال عشان بس المعنى يصل بهدوء شديد عايزين نقول ايه دور ال ال او القوى الموجوده في فلسطين لحل المشكلة و... اكيد اكيد حماس والسلطه وفتح اكيد لهم دور عايزين نعرف برده ايه دورهم هم جوه احنا طبعا هحج بتوجه الكلام للمسلمين في العالم كله كيف ينصرون اخوانهم ولكن الشعب الفلسطيني نفسه والقوى الفلسطينيه لها دور وحدة نعر... وحدة دورها دي وحده, وحدة الامه فريضه نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا, ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من اراد بحبوحه الجنه فلزم الجماعه الذئب تاكل من الغنم القاصيه نعم. لكن اللي بيحصل بالضبط الآن نحن عندنا فرقاء يختلفان كل منهما يعني له وجهة نظر ماذا نفعل نحن؟ لماذا نعلق؟ إصلاح ذات البين مطلوب ربنا قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا. فإصلاح ذات البين مطلوب لكن المطلوب أنك أنت كل واحد يعني السلطة الفلسطينية على يعني أنا طبعا راجل بتاع تاريخ اصلا. لا. وأنا دارس القضية جيدا أنا مش بقبل الآن كيف أنا أقبل؟ واحد اغتصى بالأرض اغتصى فلسطين دلوقتي مجزاج منها الى واحد المية من فلسطينة وقتع غزة تسعة وتشعين في المية اغتصى بها العدو وقتل وشرت وانتهك الحرومات وقول له في أسله أنت صاحب الأرض وانت صاحب الدار وانت صاحب, صاحب حق أنت أستاذ محاك ما زلنا في الحديث عن دور القوى الفلسطينية ولكن ما نستقبل الاتصال هنستقبل الاتصال من, حمد... من باش مهندس حمدي من السعودية السلام عليكم ايه <تصفيق> عليك السلام الله وسلم ايه دكتور اشرف موني الحمسة وسلم السعادية المهندس؟ أي... كنت عايز اسأل الجهاد يعني فرض على, على كل انسان يعني يعني يعمل ايه في حكومته لو هم مستمحين من نحن نجاه نعم هل الانسان نفسه بشيل وزر كل واحد بشيل وزر في الحالة دي؟ حاضر شكرا يا بشمهندس على سؤالك ودكتور جاني يوابك ان شاء الله يعني إذن في بالنسبة للشق الأول وحدة للأمة فريضة نعم لكن المفوض في قوة خارجية يعني مصر والسعودية والعالم العربي يملك أن يأتي بالطرفين بتاتحوا حماس واعتقد في اتفاقيات مكة وتفاهمات مكة بفضل الله عز وجل كانت حرم الله الآمن يجب أن تفرضها القوة لأن هي التي تدفع وهي التي الحمد لله من رحمة ربنا غيرها النهاردة محدش منهم بعد قضية الفلسطينية هم يفرضون على السلطة وعلى حماس النقية التحدى ويبقى فيه قاسم مشترك يتافق عليه ده إذا ده المسألة مش عاوز أقول إحنا نعم مش عاوز نعم ده, ده كلام جميل حسنا نحب بس حنستاني في الكلام ده ولكن بعد فاصل قصير عشان نرفع الأذان فاصل قصير ونعود إليكم حال الآن موعد أذان العشاء أب على الفاصل ما زلنا مع القضية الفلسطينية ومع الشعب المحاصر ومعانا أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي المفكر الإسلامي وأستاذ التاريخ الإسلامي الأسبق دكتور جمال ما زلنا في مسألة حماس وهل لها دور إيجابي في هذه المسألة ولا لا زي ما الإسائل كان بيسأل نرد على السؤاله بشكل مختصر ونستأنف إن شاء الله نعم الحمد لله يعني هو فعلا لها دور إيجابي بتعلن أكثر من مرة لابد من المصالحة وتطالب بالعودة إلى المقرارات التي اتخذت في مكة المقرمة تفاهمات مكة المقرمة هذه تشكل قاعدة في تهومات قبل ذلك لكنه في طرف آخر لا يريد أن يلتأم الجرح في قطاع بيستمع للعدو وفي قطاع لا يستمع هي المشكلة الخطيرة تفرق تسد, تسد تفريق بين الصف لكن هذا هو ليس المبارئ لا هذا هذا هذه التفرقة نتجت من العدو في قطاع وفيكم سمعونا لهم ربنا أدرككم سمعونا لهم لا. لكن المفروض على الأقل لازم أنت علشان تحل مشكلتك مع إخوانك لابد المفروض نقعد مع بعض ولا تفاهم نتحل قديم ده يعطي تابع لكن طبعا مين اللي يتحمل المسئولية اللي يتحمل المسئولية كبير العيلة الراجل الكبير المسئول السلطة كلهم ولاده اللي بيغلط ولده واللي يستقيم على الأمر ولده المفروض كلهم ياخدهم تحت جنبه لكن مش قولوا أنت لازم تعمل كذا أو أنا موتا ما ينفعش كده فيه نوع من التفاهمات يعني الأرض يستوعب أولاده ويتعالي على كل شيء ويخلوا مصلحة الشعب الفلسطيني أولا بيت المقدس أولا تحرير القدس أولا نعم. حتى لو في إذن دا... إذن فال... فالسل... ففلسطين والمقدسات اولا وقبل أي خلاف وفي الاخير هي كلنا اه وهذه الثوابت لابد منها ولكن استدعيت نستأنف الكلام فيها بعد استقبال اتصال من نشوى من السعوديه السلام عليكم نشوى من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته اهلا وسهلا عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سمحي لحضرتك اتفضلي انا ضحيه دكتور جمال اهلا بحضرتك انا بحيث الدكتور جمال وربنا يجعلك ذخري للامة يا رب ان شاء الله حضرتك بالنسبة للقضية اللي احنا فيها هي قضية شائكة جدا بالنسبة للوضع احنا كمسلمين وضع نأسف له جميعا في الوطن العربي كنساء أنا انا مش حاسة اني معادش فيه دلوقتي الناس اللي اعتمد او الرجالة اللي اعتمد عليهم في تحرير الامة فانا نداء مني كسيدة بدع كل سيدة مسلمة عربية انا مصرية لكن انا ما بقولش انا مصرية انا عربية مسلمة يا حياة ستات العالم العربي كله ارجوكم ابعدوا ولادكم عن الكارتون ابعدوا ولادكم عن كل شيء يشوشوا ويلوّثوا سمعهم وابصرهم فهموهم القضيه فلسطين دي قطعه مننا أي سيره بتتهان انا بتهان وامي بتهان وبنتي بتهان ربوا بناتكم على انهم يطلعوا يربوا جيل صح يربوا جيل على الجهاد يربوا اطفال عارفين القضية احنا محتاجين امهات دلوقتي احنا محتاجين جيل جديد غير الجيل اللي اتضرب احنا عندنا جيل مضروب دلوقتي من 15 من 20 سنة كانوا بيأهلوا فيه بالقنوات الفضائية للأطفال وبالوجبات السريعة وبالمتعلقات حاجات معلقة الناس في الدنيا وإحنا مش عايزين دنيا احنا عايزين نربع عيالنا على الأخري يعني معاتي أولاد ما تفرحش بيهم وتقولي أنا هجوزك وأنا هعملك ربي عشان ينول الشهادة في سبيل الله ونرفع شأن الأمة اللي للأسف ما عادش فيه حد دلوقتي بيدور عليها والدنيا كلها لهيا وحسب الله ونعم الوكيل في كل عربي وكل مسلم ما يحث بجرح الفلسطينيين وأنا بقول لإسماعيل هنية الله يثبتكم يا رب الله يثبتكم يا رب الله يثبتكم يا رب, يثبتكم يا رب ما, ما دام نشوى في كل شيخنا على الوقفة اللي هم مؤمنة ما عارفين إنه ما فيش بقيدهم حاجة مدام نشوة، إرسال حكي وصلت، أنا عاوز بس أسأل حكي سؤال صغير، حكي عندك ولاد؟ مدام نشوة؟ أنا معي خمس بنات وكلهم بربيهم على الجهات إن انا ده اللي كنت عاوز أسأل حضرتك فيه، ده اللي كنت عاوز أسأل حضرتك عنه، أسأل حكي بس اسمعي سؤالي، كنت عاوز أخذ من حضرتك زي ما وجهتي رسالة لكل النساء إنه هم يربوا ولادهم على القضية الفلسطينية لأن ده سؤال وارد وحنسأل فيه أستاذنا ومولانا الدكتور جمال عبدالهادي ولكن كنت اعرف من حضرتك كتجربة عملية أنت بتعملي إيه عشان تربي بناتك وولادك على مساندة ومناصرة المسلمين في العالم وتبني القضايا الإسلامية بشكل عام وما يبقوش جيل يعني هش ما ماهوش عارف حاجة عن دينه وجين كارتون زي أنت ما قلت بتعملي إيه عشان تربيهم على كده تفضلي انا حضرتك شخصيا انا بالنسبه لاولادي او بناتي انا بربيهم على ان لا الافلام ولا المسلسلات كل ده شيء ما هوش واقع دي احلام او حرب احنا حرب اعلاميه علينا انا الحمد لله بناتي من اولى ثانوي عندي الحد اولى أول ابتدائي ما بنشوفش لا افلام ولا مسلسلات ولا بنسمع اغاني على الاطلاق ما شاء الله ودي حاجه اساسيه جدا في اني اربي بنتي عليها الحاجة انا حفظ القرآن الحمد لله بنكتهد فيه بقدر الامكان لو قدرنا اننا كل دروس العقيدة والدروس اللي بتزع على القناة ان هم يحضروها بقدر الامكان لنفس ان محمد دايما المطاعم والاكلات الوجبات السريعة يا ولاد الدعاية المحطوطة دي انا بحبه دايما اقوله انا بكرهه أنا بكره لأن كل جنيه وكل قرش بيدخل لنا بنحطه في المطاعم دي يا مصريين حرام عليكم بتدمروا في عيالنا في فلسطين جزاككم وغا خيرا أنا ما بحبوش ما. المطعم ده قولوا لولادكم أنا ما بحبش المطعم ده مدام أنا نشوة بنحكرك على المدخلة الجميلة دي ورسالة حديك وصلت لنساء العالم كله مش نساء مصر بس وطبعا إحنا بنضم صوتنا بصوتك في مسألة تربية الأبناء على المسئولية وعلى تحمل المسئولية وعلى مناصرة القضايا الإسلامية في العالم كله مش قضية فلسطين وبس وده إن شاء الله أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي حيكللنا في المسألة دي ولكن بعد قليل أستاذنا الدكتور عايزين نموذج آخر يعني عندنا برضو قطز نموذج من النماذج اللي بتنصر القضية الإسلامية ولا يخذل إخوانه ولكن بعد ما نجاوب على سؤال حمدي من السعودية اللي كان بيسأل عن الجهاد هل هو فرض عين أم لا؟ وأنا أعمل إيه ما دمت يعني مش قادر أجاهد بالنفس يعني ماذا أطنع لأجاهد وأنال يعني اجر المجاهد مع أني مسألة الجهاد بالنفس دي مش في إيد يعني هو لا شك فيه العلماء أفتوا بأن نصرة الشعب الفلسطين بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتي لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر تلقاته وإمكاناته مش بس كده وأن مقاطعة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني وغرسته على الأرض فلسطين مقاطعتها فريضة شرعية نعم نبرة ثلاثة قالت لا يجوز التعامل مع الناس دول والدخول معهم في مشروعات استثمارية أو تحالفات من شأنها تضر بالقضية الفلسطينية وقالوا فريضة شرعية وضرورة حياتية يعني يا دكتور مش معنى أن أنا مش قادر أجاهد بالنفس يبقى أنا كده امتهى دوري لا أنا عليها دور المقاطعة ده دور وكانت الناس تبنت الأمة. هذه المسألة وتكلمت عنها فترة طويلة المقاطعة تربية أولادنا على على يعني فهم القضايا الإسلامية على ان أن القضية ده صرع ممتدة عبر طويج وممتدة عبر الزمان والمكان وده إحنا مسكين يعني ده جرح واحد ينزل في جسد الأمة لكن جراحاته لا في كل مكان نعم. في العراق وفي أغنستان وفي أفريقيا يعني الشيء الغريب أن بلاد المسلمين هي التي تموج بالقتل والتقتيل والحقد والكراهية مزقوا أمتنا يعني بعد ضرب الخلافة وصاحب السلطان الحميد مزقوا سايكز بيكو نحن كنا أمة واحدة ما كانش فيه حدود بين مصر وفلسطين ولا مصر ولبنان ولا الأردن ولا الشام ولا جزيرة العرب كان يخرج الإنسان من مصر يتحرك بملء حرية على جزيرة العرب الشام الأرض الرافدين شبير زيلة الأن غات شا... بينا و... ولكن الآن للأسف شديد أصبحت حدود وأصبحت دول ولكن نعود إلى المثال العمل الآخر لنصرة المسلمين وهو ال... ال... المقاطعة المقاطعة المقاطعة على ما. مستوى الأفراد وعلى مستوى القادة والزعماء وعلى مستوى ال... ال... الشعوب المحبة للسلام مقاطعة العدو وحصاره مش مقاطعة بس ما. العدو الآن يحاصر للعالم المسكين المقاطعة نفهمها بنقطع البضائع بتاعته بنقطع المنتجات بنقطع الفنادق وال... والمطاعم وال... وال... ولكن كيف نحاصره وكمان اجهزه الاعلام التي تخزل الناس احنا من قليل اختنا الاستاذة نشوى تربية الاولاد على فكر المقاومة للمشروع الصهي وامريكي المفروض غرس تعميق الهوية الإسلامية التي ضيعنا يوم ان ضيعناها بيبقى في تربية مش بس تربية منع عن الكتر... الكرتون أول حاجة فاعلم أنه لا إله إلا الله بتغرس العقدة الصحية دكتور جمال تربية الأولاد هنتكلم عنها بعد شيء لكن دلوقتي حالك قلت حاجة قلت مش بس مقاطعة العدو ولكن محاصرته أيوة. كيف محاصر هذا العدو عن اولا يمنع عنه البتروس نمرتين يمنع عنه الغاز ير... تصحب المدخرات المالية العربية اللي في بنوك الغرب اللي بتسير المشروع الاقتصاد الغربي لو سحبت هذه المدخرات أولى بها صحيح لا يكون في أمن في بلاد المسلمين حتى هيستفيد ب... يعني على أقل لكن ما تسيرش آلة المصرفية الغربية لن لا. يحس إحنا ربنا أكرمنا العالم العربي والإسلامي ربنا خلقوا لا يمد يده لأحد هو صاحب اليد الطولة بكت ربنا قال إيه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بعروفة أنها نصرة إخوانا فريضة فأنت توظف الـ الـ الـ الخير اللي ربنا أعطاك إياه في نصرة أمتك مش عاوز أقول بلاش عشان الشعب التنسيين منع سفك الدماء على الأرض فلسطين، تحرير الأقصى، ما الأقصى دي؟ ده, ده مسؤولية نحن، يبقى إذا نحن بنوظف هذا الخير اللي ربنا عطاه لنا في نصرة قضية عقدية بالدرجة الأولى لا يعذر منها أحد اتفقنا مع حضرتك على أن هذه القضية قضية عقدية وهي واجب على كل مسلم بما يطيق وبما يتحمل ولكن نعود إلى الأمثلة العملية مرة ثانية اتكلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن مع قطز ولكن بعد اتصال من لبنان. <تصفيق> السلام عليكم. لبنان السلام عليكم. هلو. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك في شبابيك الناس. هل هيك متابع الحلقة من اولها؟ طيب الخط انفصل. نعود الى قطز مرة ثان سهلا. طيب الثاني حتما نتصل ثاني. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايو يا فندي متفضل. سهلا. ايوه ازاي حضرتك مستاذ طارق من اشترقية اهلا بيك اهلا بحضرتك ربنا اخيك فك... متابع الحلقة من اولها استاذ طارق جدا الشيخ في... في غيرته على الدين وعالاسلام وده كله كويس واحنا كمان لازم نكون كلنا كده والله جميل ان الروح دي وصلت, أه... وصلت لمشاهدين الكرام يعني في... في الفترة اللي فاتت دي نعم لما فتحنا معبر رفح ايو الفلسطينيين دخلوا ودونا فلوس مزورة اه يعني طب دي هتبقى ايه طب طب ده ده سلوك فردي بلاش نكبره ونقول عليه كده ده حصل في مراكز كتير يعني شفت كتيره قوي دخلت عندنا هنا مزوره دولر ايوه ديت تبقى ايه يعني احنا فتحنا المقره لا في الحكومه ولا لا ادعوا بالحكومه بس أنا بتكلم عن, عن واقع حصل لواحد قريب مني ايوه هل كل, كل هل كل الفلسطينيين اللي دخلوا رفح كان معاهم فلوس مزوره ايه طيب طيب الدكتور جمال هيرد على حضرتك جزاك الله خيرا حاضر دكتور جمال رسول الله مجال من غشنا فليس منها سواء كان ح... فلسطيني أو آه... مصري أو, أو من الوطح من أي حسن حت... كل بلد فيها اللي بيزور وبيقدم الفلوس المزورة وفي كل مكان موجود هذا لكن قضية يعني أنسى بيت المقدس أنسى الأرض المقدسة انثى ارض الاثراء والمعراج انثى الارض التي بارك الله في العالمين انثى نصرة اخواننا فرضه شرعيه وضروره حاسيه الذين يقتلون وذبحون او لا يسمهم لانه ده لا دخلونا من ظر مزور مزوره اذا يا دكتور جمال هي قضيه اسلاميه وليست قضيه افراد يعني حتى وان كان الشعب كله وحش انا مش حتى... باناصر فرد مش انا بناصر شخ... قضيه ايوه، ايوه، انا باطالب باي مسلم حتى ان كان المسلم ده في خلل ما ولكن لانه مسلم حق علي مناصرته فعلا يا استاذ دكتور اشكش بس بالارض المقدسه لا. الأرض التي بارك معدن الانبياء ارض الرباط نعم ارض الاسراء التي حررها محمد وصحبه والتي حررها صلاح الدين والتي حررها حضرتك انت قلت له قصص حينما قصص هنكمله معذره صح احنا كل ما نقول قصص يجي اتصال يعني واضح ان المتصلين مركزين على قصص قوي فحنرد <تصحن> على حمد من اسكندريه وندناعود الى قصص مره ثانيه السلام عليكم طب حمدي من اسكندريه السلام يا حضرتك ربنا يخليك يا رب شيخ جمال لا انا عايزه اتكلم عن الشيخ جمال الاول اتفضل هو معاك بقول له بشكرك على شجاعتك جدا انك تتكلم فيها عن القضيه والجراء اللي موجوده فيك دي يا ريت في وجودي في اي كل الشيوخ اللي عندنا وعايز اقول للشيخ ان مصر فيها شباب كتير قوي بس فين الرايه اللي نتلف تحتيها او القائد اللي يتلف حوالين منه صداني احنا يعني اسرائيل ممكن نجلوها بسنا قبل ايدينا وقبل سناحنا بس فين القائد اللي شكرا يا حمدي على مداخلتك وعلى سؤالك والدكتور جمال هيجاوبك حالا حتى قبل قصص يلا يا حمدي يسال عن الرايه التي نلتف حولها هو عاوز يقول انا انا عندي استعداد وشباب كتير قوي شباب زي الورد وجميل قوي ونفسه يساهم بس مش عارف يعمل ايه نعم الحمد لله يعني هو لازم نضع في الاعتبار مصر اوصى بها النبي صلى وسلم قال اذا افتتحت مصر فاصوصي باهلها خيرا فان لكم بها ذمه ورحمه وقال منها خير أجناد الأرض اللي هم الشباب اللي حاندي بتجريمها اللي الآن لا. اللي سمعناها من مملكة ناشوة من مملكة عبدالسعودية وهي أيوة. مصرية أيضا أيه مصر. نعم فالعاوز أقول إيه ومصر لها دور تاريخي لذلك الحروب الصليبية 200 سنة تركز على مصر وقالوا كده مصر رأس الأفعى قالوا كده وهي التي تحون بين الغرب وبين اغتصاب العالم الإسلامي ولذلك كان التركيز على مصر لكن الله قيض رجالا هؤلاء الرجال قيض لهم رجالا وحد الامه هي المشكله مشكله الفرقه, الفرقة وحد الأمة وكان منهم يعني نور الدين محمود وجاب ليه عماد الدين زنكي وبعدين صلاح الدين الايوبي منهم صلاح نجم الدين أيوم هذه الامه التي توحدت طول كم سنة 200 سنة 200 سنه قيض الله لها رجاله هي شوف انا عاوز اقول لك اخي الكريم حينما ياذن الله سيقيد القياده التي تقودنا بكتاب لو تنقاض لف يعني المهم وإلى اصلح نفسك والا ان يتم هذا دكتور يعني برضو اه يعني آه لا برضو لا لا ما ينفعش نقعد نفسك لأن العدوان لن يخف عن ارض فلسطين والله ما هل فلسطين المستهدفه العالم العربي والاسلامي مستهدف الإسلام مستهدف يقولون عن الإسلام ان اوروبا الان بتعتبر سنتقول الاسلام الفاشي والحرب اللازم فعلا باسم الارهاه ونحن ضد القطع ربنا قال الا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دكتور ف... جمال استاذن حضرتك تشرب شويه ميه على ما ناخد فاصل قصير ونرجع لحضرتك ثاني فاصل قصير ونعود ان شاء الله شاشة تأخذك تأخذك للجنة شاشني تأخذك للجنة ببيك الناس ومع هذه النافرة التي فتحناها على هذا الشعب المحاصر ومعانا أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي المفكر الإسلامي معانا دكتور جمال الحديث عن قطض وكيف ينصر المسلمين نعم يعني اصطبت تاريخ قطض رحمه الله بالغزو المغول التتاري الذي اشتاح عاصمة الخلافة العباسية في بغداد أسقط الخلافة واستولى التتار على بغداد وبلاد الرافدين وزحفوا على دمشق وعلى فلسطين ووصلوا لغاية غزة. في حتى كان في قائد بتتار اسمه بايدرة وكان قائد القوات في بلاد الشم وحسب اسمه كتاب غنوين كان حوى تتاري نصراني فوصل الخبر طبعا بل الخليفة قتل أولاده الثلاثة أمام عينيش رحمه الله وأسرت بنات الثلاث ولد كمان من أولاده أنا عاوز أقول سقطة الخلافة كان حدث ضخم في هذه المرحلة كان يحكم مصر قطز وكان مساعد مقدم عساكير وبيبر وكان يعني إمام العلماء العز بن عبد السلام فلما أصلت رسالة تهديد لقطز من التطار طلبين مصر تسلم فما كان من اجتماع العلماء وقف العز بن عبد السلام أنه مفض طلب من الأمة استنفر الأمة كلها وذكرهم فرض الله عليكم أن تخرجوا لمواجهة التتار رغم أن التتارد عبارة عن طفان زي الجراد اشتاح أسيا الوسطى كلها خرج من التبت ومناغوليا والصين اشتاح العالم الإسلامي كلها وخذ أسخة الخلافة بغداد وكمان صخت البلاد الشاف دمشق وحلف في ما بقيش وفلسطين ما بقيش إلا مصر عشان نشوف مصر ربنا سبحانه وتعالى فعلا حفظها بحفظه فقيلتها كان الاجتماع العلماء والقيادة السياسية لمدة من الخروج وخرج شعب مصر احنا عوز نقول شعب مصر كان كلهم القوميات مختلفة من اسيا الوسط ومن العرب والعجب كلهم مسلمون وبعض نصارب مصر برضو خرجوا في ركاب علشان ي... ي... ي... ي... ي... في مواجهة التكار وخرجوا في شهر رمضان سنة 658 هجري ب... اول حاجة باي مقدم العساكر ضرب مقدمة الجيش اللي هو بيزارة و... وقتل بيزارة وكسرت المغول في غزة طيب بح... دون الدخول في تفاصيل المعركة ولكن يعني نأخذ منها الشاهد وهو النصرة أول ما المسلمين في هذا المكان قالوا كذا أو التفار عمل كذا المسلمين قاموا ونصرهم الآن يعني يعني هذا في وقت ما وفي ظروف ما يمكن المناصرة بالسلاح وبالقوة وبالعدد وبالعتاد في هذه الظروف التي نحياها الآن الشباب اللي بيكلمنا دلوقتي بيقول أنا مش لائي لا راية ألتف حواليها مدام نشو اللي قالت أنا مش شايف رجال يعملوا حاجة فأنا بربي بناتي على كذا وبقول للنساء كذا نقول إيه لشبابنا ونقول إيه للرجال الكبار ونقول إيه للنساء اللي في بيوتهم كيف ينصرون هذا الشعب المحاصر يعني مدام في هذا الوقت لا نستطيع أن, أن, أن, أن نجاهد بالسيف فكيف نجاهد حتى ننصر شعب فلسطين يعني هون كلامنا عمل يا دكتور جماع ويبقى المشاهد الكريم خرج بحاجة من الحلق يعني هو يعني أو أولا يعني الناس كلمة الجهاد معناها استفراغ الجهد والطاقة يعني جهاد مش معناها جهاد باستلاح مش يازم كله استفراغ الجهد كيف أستفرغ جهدي وطاقتي في نصرة إخواننا في فلسطين طيب كيف بقى كيف الجهنة الجهنة أول حاجة أننا أقدم لهم الدعم المادي اللي أستطيعه أنا فجير اللي أستطيع أقدم وأقدم عندنا جهات الإغاثة الإ موجودة في مصر مفتوحة حتى الآن إلا أن شاء الدكتور حمد السيد تبع نقابة الأطباء الجمعية الشارعية على ما أذكر الهلال الأحمر أعتقد هذه بوابات مفتوحة لكن القضية مش عاجزة في وجسان الناس انا بتصور أن الناس نسيوا فلسطين, فلسطين يعني نعتبر أنهم فاكرين فلسطين ونحطوهم برضو جوانع العملية التبرع الع... نمر اثنين يبقى فيه وقفات احتجاجية صامتة على المجتمع الدولي وعلى المجتمع العرب يا أخوانا انتفض اللي بيجري على ارض فلسطين فين المواثيق الدولية فين حقوق الإنسان للإنسان فين الديمقراطيات فين الحريات هذه الوقفات وقفات سلميه صامته تعبر عن غضبة امه انا مش بقول لان هشارك مع مين بتوع الامن دول اخواني وولاد عمي واخويا فانا عاوز حريص عليه حتى لو ضربني اتحمل واتقى مرضات الله ودي كمان يا دكتور ايضا في نفس الوقت لابد من ان انا اربي اولادي وذكر امتي عشان قضيه في اي حاجه عايزين نركز على نقطه اربي اولادي دي يا دكتور تربيه الاولاد اللي بنقصد ان المساله معركة ممتدة. في حاجه اسمها تربيه ايمانيه عشان الولد يعرف ربه ودينه ونبيه ومقدساته ووطنه حكم الدفاع عن الأوطان ايه تربيه بدنيه عشان يبقى الولد يعني يعد نفسه لمواجهه العدوان الواقع على الامه تربية عقلية علشان يبقى عنده الإبداع والقدر على الابتكار تربية سلوكية وإخلاقية لأن الناس لم تقتنع بهذا الذي يسعى لتحرير الأمة الذي كان منضبطا سلوكيا وإخلاقيا تربية تحتمى الغزء ان لازم الإحصان المبكر للشباب المسلم يعني اهتمام بجميع جانب النفس الإنسانين وبعدين في نفس الوقت التعميق الهوية الانتماء للدين وانتماء لأمة الإسلام إحنا أمة واحدة أمة واحدة لها إله واحد وقبلة واحدة ودين واحد تنمية الانتماء ونذكره يا ابني هذا هو وطنك الإسلامي يا ابني فلسطين وطنك الإسلامي أرض الرافضين وطنك الإسلامي أفغانستان العراق وطنك الإسلامي عشان يظل في وجدانه وإن ده وطنك دائما كان أمة واحدة التمزيق هذا شيء عارض أعيد لهذا الوطن لحمته أصلحوا الزاة بينكم تربية الأولاد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 مش سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين من تمانية واربعين وسبعة وستين أيوه دكتور ما أنا بقول دلوقتي إزاي ابني يكبر على ان في قضية في ذهنه وفيه قضية في قلبه وحاجة بيدافع عنها وما هوش ولد هش زي ما قلنا يعني عاوز بقى بابا وماما يجيبوله مش عارف الايه ويشوف الكارتون ويطلع لا فيه حاجة في ذهنه ولا حاجة في قلبه وتردية ربي تقوم ربي على, على الزهد يعني عزم الاستغراخ في التنعم لأن ربنا جال إذا أردنا أنه لخارج أمرنا مترفيها الأمة الآن مشكلة تعاني من حب الدنيا وقرية الموت والترف الأولاد المترفون لا يمكن أن يحموا وطنا ولا يصنوا عرضا في تربية الأولاد تربية يعني عاوز أقول يعني ليس كل ما يطلب يقدم لهم ليس كل ما يطلق إطلاقا ذلك المفوض النهاردة الشباب ده اللي المخنس اللي في الشوارع والطرقات ويله ويعبس لا يمكن يحموا وطن ولا يزود عن عرض فأضف إلى ذلك ال... لمد إن إحنا الأولاد يبقى فيه المخيمات يلتقوا فيها في غيرنا بيعمل مخيمات في كل بقاع الأرض علشان نربي أولادنا تجلية بكتور أحد العلماء بيقول أنا مش ممكن أطالب واحد مش قادر يجاهد نفسه في إنه مثلا مش قادر يمنع نفسه من سجارة بلخانها مش قادر يمنع نفسه إنه هو يصوم يوم مش قادر يعني يجاهد نفسه ويقف يصلى ركعتين لله انا مش متخيل إن ده في يوم من الأيام حقوله جاهد بقى الجهاد لذلك الإسلام شرح حاجة ما هي جهاد النفس نعم. ومش هيقتل نفسه جهاد النفس قاله أربع مراتب أيوة. أن يجاهد نفسه على معرفة ربه وعلى معرفة نبيه وعلى معرفة دينه والتاريخ والمغازي يقولوا كنا ندرس هلهم كما ندرس الآية من القرآن تاريخ الصالحين السابقين القدوة الأسوة من الصحابة والتبعين ده أول مرتبة المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بمعلم المرتبة الثالثه يعني الاول وحتى دي لو استطعنا تربيه الاولاد انه يعلم اولاده الكلام ده يعلم وبعد كده يعلمهم ازاي بس يعني قبل ما يعلمهم يعني هو ده لازم يكون قدوه اسوه نعم. لازم الاب يكون في سلوكياته في اخلاقياته في طعامه في شرابه في عباداته في معاملاته صوره حيه للاسلام وبعدين لما يكلم ولاده يصدقوه وحبها بسهوله بقى باشارات لانه هو شاف النموذج نعم. والولد بيتاثر بالاب ويتاثر بالام في البيت فالقدوه والاسوه اولا فدأت مجهد النفس أن تجاهد نفسك على معرفة ربك العمل ترز... و... وتجاهد نفسك على تعليم غيرك أخطر شيء كأننا نؤمل... نؤمل أولادنا هذين كثير من الشباب لا يعرفوا الآن ما هي قائمة فلسطين موقعها في العقيدة إيه ولا موقعها في تاريخ الإسلام إيه ولا واجبنا إيه كل الناس اللي بتصوره أنه نعمل إيه معنى هذا نفس يفرض الله عليهم الناس مش عاوز دي... ده سؤال لحاجة بديهية حينما يأنظر الإنسان أمامه يجد أنه فيه مشكلة حقيقية قدامه أن الناس نسيت فرض الله عليها يبقى إذن التعليم هنا ذا اللي بيسميه إحنا كله دا كله جهاد النفس دا كله جهاد النفس ودعو الصب وكل دا مندرك تحت تربية الأبناء إحنا قلنا حنربي ولادنا على الكلام ده وحجاهد نفسي في الأول وابقنا القدوة لولادي وبعد كده أبدأ أربيهم على أن يكون لهم قضية وأن يكون لهم اهتمام بكل قضية إسلامية دكتور جمال مع العلم يعني في الموضوع جدا انا عايز اضيف شيء اخيرا اتفضل, إن أتفضل. إن المفروض ان هذه القضيه العنوان المشكله دي مزمنه ومستمره مش قضيه يوم ولا شهر فتحتاج الى نفس طويل وعلى ثقه ويقين ان هذه الامه لابد أن تنتصر لابد م. أن يقوم الدين م. ولابد ان تتحرر فلسطين كما حررها من قبل محمد وصحبه وكما حررها نور الدين وصلاح الدين وكما حررها القلتز وغيرهم المستقبل لهذه الأمة والمجاهدون الصابرون أسأل الله أن يثبتهم ويوفقهم إذن فلسطين سوف تحرر إن شاء ولكن الله. المسألة هل أنا سأكون في أنا؟ هذا الجيل ولا لا؟ أين أين أنا؟, انا من هذا التحديد؟ هل يدور؟ إيه جهد فين؟ لذلك الله خيراً دكتور جمال ومشاهدين الكرام يعني كان هذا اللقاء الساخن عندما فتحنا هذه النافذة وأطللنا منها على هذا الشعب المحاصر شعب فلسطين إن شاء الله انتظرونا كل خميس نفتح نافذة جديدة على قضية مهمة وهذه القضية كلها ارتباط بالتاريخ فسوف نعالج قضايانا من خلال التاريخ وسوف نعرج على التاريخ حتى نعالج الحاضر الذي نعيشه وإلى أن ألتقي بكم في خميس مقبل وفي حلقة مقبلة لكم مني أطيب المنى ولكن لا أنسى أن أشكر أستاذي وضيفي أستاذ ناد دكتور جمال عبدالهادي المفكر الإسلامي وأستاذ التاريخ الإسلامي شكر الله لك وجزاكم الله خير وأنا أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته